وَإِذْ قَالَيْ سَنَفْنُ مَوْلَى يَا مصدقا لما بين يدي من الزوات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَىٰ دِينِ الْحَقِّ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت ذا つ У Uh-huh.